رضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة فرق النصر تمطرنا بوابل هاطل غيما رضينا سنرجعه ونبني المجد للأمة فرق النصر تمطرنا بوابل هاطل غيما يدينا الله فنرفع من به أمة ونهج محمد فينا كصبح جافي قرنا نعطينا سنرجع ونبني المجد للأمة بروق النصر تمطرنا بوبل أقل غيما سنرفعه ونعاليه ليصبح في ذرى القمة ليأبى كل أفاك وجه الشر ذا وطمرا وفي قر من سباتكم وأحمر مشاعر هلمة فَبِالْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ نَرْفَعُ لِلْوَغَى عَلَمَانِ وَفِيقُوا مِنْ سُبَاتِكُمُ وَأَحْمُوا شَاعِرًا هَرِمَةً فَبِالْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ نَرْفَعُ لِلْوَغَى عَلَمَانِ <تصفيق> وماضينا سنردعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوابل هاطل غيما ونرطينا سنودع ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوابل هاطل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من به أمة ونهج محمد فينا كصبح جافي قرنا ونعطينا سنرجعه ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوبل عاقل غيما سنرفعه ونعاليه ليصبح في ذر القمة ليأبى كل أفاك ووجه الشر ذاعة في قرم سباتكم سباتكم وأحمي مشاعرا هرمة فبالإيمان والتوحيد نرفع للوضع علما. متيق من سبائكم وأحمي مشاعرنا هرمة فبالإيمان نرفع للوضع علما. الماضين سنرجعه. ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوابل آقل غيما ونردينا سنرجع ونبني المجد للأمة طرق النصر تمطرنا بوابل آقل غيما فدين الله غايتنا فنرفع من به غم ونهج محمد فينا كصبح جافي ظلنا أبن المجد للأمة طرق النصر تنطر لابن لنهاقل غيما سنرفعه ونعونيه ليصبح في ذر القمة ليأبى كل أفاكل وجه الشر ذاعتما أحيقوا <تصفيق> من سباتكم وأحيقوا مشاعرا هرمة فبالإيمان والتوحيد نرفع للوضع علما من سباتكم وحد مشاعرنا هرمة فبلي ما نواتج الوضع